ان هذا لهو له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين ان نه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبين أم من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذرّيته ما محب. سينو والظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكذب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ انهما من عبادنا المؤمنين واننا الى سلام من المكذبين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابا يقوم <تصفيق> الاولي